هو الأول والآخر والظاهر والباطل وهو بكل شيء عليم خَلَقَ الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها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 آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لَكُمْ لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرعوف الرحيم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 وكله وعد الله الحسن والله بما تعملون خبير ماذا الذي يقرض الله قط الحسن فيضاعفه له فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى بَيْنَ بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم, بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول الْمُنَافِقُونَ والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فاضرب بينهم بسور له بابا فاطنوا فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتاتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله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 ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون يعلمون أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون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 والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر, وتكاثر في الأموال والأولاد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 ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب إلا في كتاب من قبل أن نب رأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معه الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط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 وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية لبتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما ضعوها حق رعايتها فأتين الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته واجعل لكم نورا واجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم